إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرا، وأنك لا تضمر فيها ولا تضحا، فوَسْمَسَ إلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمَ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ بَمُلْكِ اللَّهِ يَبْلَى فَكَلَمَ فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغبا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا